تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض فهالدنيا وش اللي صار عطانا ربنا نعمة وعلينا نشكر أفضار احنا ما حفظنا تراها النامزوالا تراها النامزوالا عطانا ربنا نعمه علينا نشكر فضالنا وين احنا ما حفظنا تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الأرض فهدى وش اللي صار إذا أنت غني وضامي وماشي وحدك بصحراش في ايدك وقتها مالك تبادل مالك قطرة تاه النعم زوى وقتها مالك تبادل مالك قطرة ترى هالنعم زوان ترى والله تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الأرض لو شفتي في البا تخيلنا ونم ط تخيل لو تجفله لا الدنيا وش اللي